انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراب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 ه زين جبلا عينه فيها تسمى سل سبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا وإذا رأيت ثمر رأيت نعيمه وملك كبيرا عاليهم ثياب سودس خضروا واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعكم وكان سعكم مشكورا